ريا على موقع دي جي كيو توقف اسمع كل اللي ما نقصت محصلة كتير من الرجاله صحابي غايبين لف وطيب وواقينا قدرت تخسروني عازف اور يوسف وزور ضحابه اصحاب من هطلعتك لا حتى العجل والملح تراب باي باي يا اصحاب بقى ما انا مبسوط درسه شفته انا قبل ما اموت صبر الحكم على الالفوت يلا احذر علشان جاهسين اهلو ده صاحب عمر اللي بقدره فجاء خسرنا عشان منظره كنت انا دائما في بكبره بس خلاص بعني الواطين اما التاني عشيره شاد بيسلمني لاجلك كشاد لو كان جالي قال انا محتاج كنت اشهل واول عادي الداخل بيو بقومري وحش الكون ان انا بتسلوا وفرفور وان الشامه دي في طبعو الداخلي انسح لما جيت سيبه حب العمر وابن حبيب في كلام ده عليا كتير جت وقالت لي خص نقص بنقص انا شفت كتير من المرب صحبتي غايبين لف طبعك طيب واتفين قدر واخصرتوني زمن اكتبا خلالة لفيت رجبة رندي وشورة وصيد كل حياتكم اللي بقيت فيك ايدو عشان صدرتوني انا محتاجت لكوش وفي واعدي ما استنيت كوش لما الظهري يجيل مدوش اصلي نسيت كل اللي سر قلبي يمثل ويقول اخواتنا فكك من اللي تقال شبرا الخي ما جابت سندان عدوش اوار جولي من هنا قلبي ده بيصفين ممسيب قلبك يتعزب تعزب ولا تعيش مع حد يسيب بعد ما تتعلق يوم بي فكر بس في نفسك فور في الايام ما عددش امان ولا الناس بقى زي زمان وانت يا قلبي عايش غلبان عايش جبرت ربح حد بينفع حد كلهم ناس كله بسد اصل الناس ما تحب انك تبقى احسن منهم اتعود على نفسك ناس موت قلبك لو بيعش هتلاقي كله عليك يترس لما نجاحك جا حكيت <تصفيق> جدع انا تاني ما فيش مال اللي عيشها ما على سكه مودى لما تديني لا تتفجر فوق يا حلقة. ايدي شفته الخير وفي ظهري بتقلبه تعبير سيده في بسرتي كتير لو اكلت طبنا وتغطى قالو ده صاحب عمر اللي بقدره فاجه بصيرنا عشان منظره كنت انا دايما في بكبره بس خلاص بعني الواطين اما كان عايش رشاد بيسلمني لأجلك كشاد لو كان جالي قال انا محتاج كنت اجيل واقول عاد على ما الدعم الأبطال خبت بس الحينجة هيفضل وحيد عبد شاوة أبصى مرتاعت ما هو في الشغلاء عمتين شغرة ديابة من أتقل دول واللي بيجي علينا يتقتل وعم على يبطاهم البطل عبد